ما أنزلنا عليك الْقُرْآنَ لتشقى إلا تَذْكِرَةً لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الْأَرْضَ والسماوات الْعُلَى الرحمن على العرش استوى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تجهر بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ له الْأَسْمَاءُ الحسنى وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَنَ نارا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كسوا إِنِّي أَنَا نارا لعلي أَتِكُمْ لَعَلِيَ أَتِكُمْ مِنْهَا بِقَبْسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى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 قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة أولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من اياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري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 ألقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالتاح ليأخذه عدولي وعدوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختي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 قلوا وارعوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذلك لَا آيَاتٍ نُّوِلْنَهَا مِنْهَا خَلَقَنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى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 قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم ولأصلبنكم في رذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أَنتَ قاض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 يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 وَإِنِّي لغفار لمن تاب وَآمَنَ وعمل صالحا ثم اهتدا وما أَعْجَلَكَ عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غض بانا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا اف عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي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 ولكننا حملنا أوزارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سونت لي نفسي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 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 قال بطعمها منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشذ وأبقى افلم يهذلهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاول انها ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجلا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 ألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينه ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا لقالوا ربنا لولا رسولا فن